إي تمترون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من صلدة واستبرق متقارين كذلك وزوجناه بحور نعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم قبلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون